زلزلي يا عرض زلزلي يا عرض زلزلي يا عرض امطري يا سما امطري يا سما امطري يا سما أمطر لقد مات الحسين لقد مات الحسين بايتت حسين إلى سفر والأمة ارقى السفر وقفت تثني بلا جدوى ودموع الصحب تنهل ساروا في ركبك له صور منها هنا, من هنا السلام عليك أيها الحسين وبيننا وبينك أربعة عشر قرن السلام عليك يوم ولد ويوم قتل ويوم تبعث حيث ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور وإذا أجروا مضاعفاً مفعولاً لا ينفع حدا وإذا أجر الله ضاعفاً مفعولا لا ينفع حدا وخرجت لتحيه متن وهناك يسافق القدوم ومشيت تلاحقك الدنيا وفي الأرض. تلك تحية وهناك وبناك يسبقها القدر وبشيرته